ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ اللَّيْلَ نَهَارًا وَيُلْجُ نَهَارًا فِي اللَّيْلِ وَيُلْجُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ, ويولج النهار في الليل وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بصير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 تُص الْ الأأَْرضُ نُخََّ إِ اللهَّهَ لَقيفٌ خَب لَ مَا في السَّمواتِ وَمافِ الأرض وَإِن اللهَّه لََ الْ الغَرُّ الحَمين